فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ فَأَصْوَرَ رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّادِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ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 فوقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف 117. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كرؤوا كتابي 118. إني ظننت أني ملاق حسابي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 هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهْ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهْ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهْ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ